وَسَلْنَا نُوحًا إلَى قَوْمِهِ أَن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَهِيمْ يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن تهم جهارا، ثم إنني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استو رَبَّكُمْ ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 ما خطئ اتهم اورقوا فادخلوا فلم يجدوا لهم من دون الله وقال نوح لا تذر على إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنا ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 لِمَن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أي يشاء الله رب العالمين